بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين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 يا الله بدر ان ارادني الله بضر إن هل انكاشف تدره او ارادني برحمه إن هل ان ممسكات رحمته كل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 ولا يعقلون كل الله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة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 فِي ذَلِكَ لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا مقابل ان ياتي يقوم العذاب بوته من قبل ان ياتي يقوم العذاب بوته وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان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 فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ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 وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ وَالسَّمَاوَاتُ طَيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِي خَاف السّورِ فَصَعِقَ مَا فيِي السَّموَاتِ وَمَا فِي الأرض إَِّ إلا مَن شَأَ اللهَّ سَُّنُ فِي خَفيِيهِ أُخْرىَ فَإِذاَاهُم قِيامُ يَ غُرون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 وَقَا لَهُم خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُم مِنْكُم يَتْلُونَ عَلَكُم آيَاتِ رَبِّكُم وَيذِرُ نَكُمد وَيُذِرُ نَكُمْ لِقَ أََمِكُمْهَا قَاوا بَلَ وَ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 حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ